بук تو. 29. تسعة وعشرون. تسعة وعشرون. في ر าน ه ا ن ن في المطعم واحد. في المطعم واحد. ط ا و ل ن ي و ا ق مي ك ا هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ ديشان ي ا دا رایگان آهان كا. من فضلك قائمة الطعام. من ف ض ل ك قائمة الطعام. كن مي ارای نذنام مي كا. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ د ي من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد ب ي ر د ي م من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي م ع د ن ي د ي من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. دي شان كه ك ا ف ا من فضلك واحد ق ه و من فضلك واحد قهوة. دي شان كه ك ا ف ي س ي م ن م كا. من فضلك واحد ق ه و مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. การุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะมะซุกเกร์เ็นฟกมะซุเกฟดลิกดิฉันขอชาค่ะเปนฟดลก่ชัยฟดลก่ชัยดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะเป็ลก่ชัยมะลมอน من فضلك واحد شاي مع ليمون. د ي ش ا ن ك ـ ش ا ـ ي ن م ك ا من فضلك واحد شاي مع حليب. من فضلك واحد شاي مع حليب. ك ـ ن ي ب و ر ي م ك ا هل عندكم سجائر؟ هل عندكم سجائر؟ คุณม <ت> ีท <ص في> ี <ق> ่เขียบุรีไหมคะ هل عندكم م ن ف ض ค س ม ا ئ ر هل عندكم م ن ف ฮั سجائر ดคุมมซอคุณมีไฟไหมคะฮ ل عندكم ش น ل ะ نار و ูอัลต์นาร์วลล่าฮัลดะคมชลนดิฉันขาดซ่อมค่ะ ينقصني شوكا. ينقصني ش و ك د ي ش ن كات ميد كا. ينقصني سكين. ينقصني سكين. د ي ش ا ن كات شون كا. ينقصني م ل ع ق ينقصني ملعقة.